Sallallahu <تصفيق> الله على محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله على محمد الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس السيرة النبوية تحدثنا في الدرس الأخير في الأسبوع الماضي أن المقاطعة الاقتصادية التي أجمع عليها المشركون وزجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، وتحدثنا عن الشدة التي مني بها. المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء هذه المقاطعة وقلنا إنها بقيت على الصحيح ثلاثة أعوام ثم إن أسباب شاء الله عز وجل تمت انتهت بإنهاء هذه القطيعة وتمزيق الميثاق الذي اجتمع عليه المشركون وكتبوه وعلقوه في جوف الكعبه شرحنا ذلك وذكرنا الدلائل التي تؤخذ من هذه المقاطعة الاقتصاديه الظالمه انتهت هذه المقاطعه لا ليستريح المسلمون وليستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن ليتجدد الأذى الذي امتد من المشركين لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم والذي كان يصيب رشاشه أيضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشده اصبحت تزداد على المسلمين وان الشده اصبحت تضيق على على خناق المسلمين الشده بانواعها والاذى بانواعه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لاصحابه لو خرجتم الى ارض الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم فيها احد وانها ارض صدق حتى يجعل الله عز وجل لهذا الذي انتم فيه فرجا ومخرجا لما راى المسلمون اذن المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج من مكة حيث الأذى الذي امتد امده وأجله واقترح لهم ارضا معينة هي أرض الحبشة وأثنى عليها وأثنى على الملك الذي كان يدير الأمر فيها اتجه فريق كبير من الصحابة مهاجرين سرا طبعا إلى الحبشة وكان في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تعلمون أن سيدنا عثمان صهر رسول الله مرتين زوج ابنته رقيه وزوج ابنته الثانيه ولما توفيت الثانيه قال لها قال له رسول الله والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثه لاعطيناك لا نعم فعجب لمن يطيل لسانه بعد هذا بقاله السوء في حق سيدنا عثمان الذي كان صيره مرتين وود رسول الله ان لو اصبح صهره مره ثالثه نعم وابو حذيفه ايضا وزوجته وزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وهو جمع كبير حتى اصبح عدد الذين خرجوا يتسللون من مكة إلى أرض الحبشة قرابط أو أكثر من ثمانين شخصا ما بين رجل وامرأة علمت قريش بالأمر وجدت أن المسلمين يتناقصون في مكة واستخبرت الأمر فعلمت أنهم يذهبون لاجئين إلى أرض الحبشة فارسلوا شخصين هما عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاص الذي لم يكن قد اسلم بعد ارسل هذين الرجلين وكل منهما معروف بلباقته ودهائه وارسلوا معهما طرفا وهدايا كثيره ل رجال الدين أو لحاشية ملك الحبشة النجاشي وأرسلوا بعض منها للنجاشي ذاته ايضا وكلفوهما بأن يبذل كل ما يملكان لإعادة المسلمين وطردهم من الحبشة وإعادتهم إلى مكه ووصل فعلا عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص إلى الحبشة وبداوا فاتجهوا إلى البطارقة نعم وقدموا لهم الهدايا التي حملوها إليهم في سبيل أن يسهلوا دخولهما إلى الملك إلى النجاشي وفعلا تم لهما ما ارادا ووصل الى النجاشي واخبراه بان ثله من السفهاء نعم خرجوا من مكه تمردوا على دين ابائهم واجدادهم ولم يدخلوا في دينك انت ايضا فهؤلاء ينبغي ان يعادوا الى بلدهم لانهم سيعيشون فسادا في بلدك فاستقدمهم النجاشي استقدم المسلمين ولم يكن قد راهم بعد وسالهم ما هو هذا الدين الذي دخلتم فيه والذي تركتم من اجله دين ابائكم واجدادكم ولم تدخلوا أيضا في الدين الذي أنا عليه فاتفق المسلمون أن يتكلم باسمهم جعفر بن أبي طالب وكان واحدا من المهاجرين أقرأ نص الكلام الذي خاطب به جعفر رضي الله عنه النجاشي قال له أيها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا امينا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعدى علينا أقوامنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك وراغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك لماذا قرأت هذا النص نص كلام جعفر بن أبي طالب الذي خاطب به النجاشي لكي نعلم كيف اختصر الإسلام الذي أكرم الله عز وجل به عباده ما هو الإسلام دين الإنساني دين العدل دين التراحم دين صلة الرحم دين الدعوة إلى الترفع عن الإيذاء عن الاساءه عن قطيعة الرحم عن الظلم فالإسلام يغذي كل ما هو إنساني في كيانك ويطهرك عن كل ما هو شاذ عن الفطر الانسانيه في كيانك هذا هو الإسلام فمن ذا الذي يحارب هذا الإسلام الذي هو عبارة عن غذاء للإنسانية بكل مقوماتها لا شك ان الذي يكره هذا الدين او يحاربه يكره الانساني يكره العدل يكره التراحم يكره صله الرحم نعم يكره يكره هذه الوشيجه الانسانيه يكره التلاقي على التراحم وعلى الدفاع عن الحقوق واعلى الدفاع عن القيم وعن الدفاع عن العدالة هذا هو الإسلام في كل ما يتضمنه من أحكام ومن العقائد. طيب ماذا كان جواب الملك؟ قال طيب اقرأوا لي شيئا من هذا الذي تقول أن نبيكم قد أوحى الله إليه به. فتلا عليه صدرا من سورة مريم طبعا النجاشي من أتباع سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما سمع النجاشي هذا الذي تلي عليه قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة يعني لا يخرج من هذا الذي سمعته والذي جاء به عيسى يخرج من نافذة واحدة نعم ثم التفت إلى هذين الرسولين عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاص قال والله لا أسلمهم إليكما نعم فجرب حظه عمر بن العاص صديق قال طيب أيها الملك اسمع ما يقولون عن عيسى بن مريم إنهم يقولون عنه قولا عظيما يعني يريدون أن المسلمين يقولون عن عيسى إنه عبد من عباد الله وليس إلهنا شغل كبير هي ظن منهم أن النجاشية ممن يؤله سيدنا عيسى فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وإخواني قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم نعم فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يقول هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء فأخذ النجاشي قشه من الأرض وقال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العقد يعني واقع عيسى بن مريم لا يختلف عن هذا الوصف الذي ذكره لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعندئذ رد على رسولي المشركين من مكة رد عليهم هداياهما جميعا وطردهما وقال والله لن أطرد احدا منهم ولسوف يبقون في أرض ما طاب لهم البقاء هذه يعني خلاصة عن قصة الهجرة الأولى هجرة عدد كبير من المسلمين إلى أرض الحبشة استمروا مدة من الزمن فيما بعد بلغهم أن المسلمين قد انتصروا وأن الله سبحانه وتعالى قد نشر دينه وأن المشركين دانوا للحق فعادوا الواحد منهم إفراء الآخر إلى مكة لكنهم عندما وصلوا إلى قريب من مكة علموا أن الخبر الذي بلغهم غير صحيح وأن المشركين لا يزالون على حالتهم من الإذاء الذي ينالون به المسلمين لكن وصلوا تقريبا إلى مكة فدخلوا ولكن كل واحد منهم دخل تحت أمان واحد من المشركين يعني كل واحد منهم له قريب له صديق له صاحب دخل في امانه نعم مثلا عثمان بن مضعون دخل بجوار الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة مشرك أبو سلمة دخل في جوار أبي طالب عما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان عند العرب يعني وهم مشركون بعض المزايا التي لا تنكر من هذه المزايا أن إنسانا يعني أصابه الضيم إذا أعلن وقال أنا داخل بجوار فلان فإن فلانا هذا لن يسيء جواره نعم يقبل دخوله في جواره دخل هؤلاء في زوار بعض المشركين لكنهم فيما بعد اضطروا إلى أن يخرجوا من جوارهم لانه هؤلاء المشركون الذين دخلوا في جوارهم اشترطوا عليهم شروطا منها أن لا يمارسوا شعائر دينهم أن لا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني دخلوا في جوارهم إذن ينبغي أن يستجيبوا لما يأمرونهم فخرجوا عن جوارهم وعادوا إلى العذاب وعادوا إلى ما كانوا يعانون منه هذه خلاصة هجرة المسلمين إلى الحبشة وهي التي نسميها الهجرة الأولى نعود إلى هذا الذي ذكرناه كتاريخ نعود إليه بالدراسة واستنباط المبادئ الدلالة الأولى أيها الأخوة التي نتبينها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة واستجابتهم لأمره أن المسلم اذا وجد تناقضا قد قام بين امنه المادي داره التي يملكها وطنه الذي يقيم فيه امواله التي يربيها او ينميها وبين المبدا الذي يدين به والمعتقد الحق الذي يستمسك به إذا وجد هذا التناقض بما يضحي المسلم ما الذي يجب عليه في هذه الحالة يضحي بالمعتقد والمبدأ في سبيل الوطن والدار والعقار والمال أم العكس يضحي بالوطن والأرض والمال في سبيل المبدأ والعقيدة والقيام هذا الذي أمر فيه رسول الله يدل على أنه إذا وقع هذا التناقض عليه أن يضحي بما يملك من دار وعقار وأن يضحي بالوطن الذي يحتضنه في سبيل أن يستمسك بالعقيدة الحقة السليمة التي آمن بها وفي سبيل أن يستمسك بالمبادئ والقيم التي تنبثق من هذه العقيدة هذا متى عندما يقوم التناقض ولا يستطيع أن يجمع بين الأمرين المسلمون في مكة وصلوا إلى درجة شعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ربما يفتنون في دينه وانهم لم يعود يستطيعون لم يعودوا يستطيعون الصبر على هذا الضيم القطيع الاقتصاديه كانت شيء خطير مات من مات من اطفال وغير اطفال وقلنا انهم اضطروا ان ياكلوا ورق الشجر ذكرنا ذلك طيب هذا الذي امر به رسول الله يعني أن المسلم إذا وقع في مثل هذه الحالة إما الإبقاء على المعتقد والمبدأ الحق وهذا يقتضيه أن يضحي بالوطن والأرض والمال نعم أو يضحي بالوطن والأرض والمال لكن في سبيل أن يحتفظ بمعتقده وأن يستمسك بالمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذي وجه إليه أصحابه بل المطلوب في هذه الحالة أن يضحي المسلم بما يملك من مال وعقار ووطن كل ذلك في سبيل المبدأ هذا الكلام ربما يعني لا يتبينه او لا يقتنع به بعض الناس ربما يقول قائل طيب نحن نعلم ان الاسلام جاء حمايه للوطن جاء حصنا للممتلكات والعقار والاوطان هذا ما نعرفه فاذا كان التمسك بالاسلام يوصلني إلى هجران الوطن وترك مالي وترك عقاري إذن ما الذي استفدته من الإسلام؟ رب قائل يقول هذا الكلام ما الجواب عن هذا؟ الواقع أيها الاخوه هذا الذي يقوله لنا الإسلام والذي قاله رسول الله لأصحابه لما قالوا يالله تركوا مكة تركوا بيوتكم وتركوا عقاراتكم تركوا أموالكم وهاجروا بدينكم إلى الحبسين معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يضحي بوطنه حتى وبممتلكاته في سبيل أن يبقى مستمسكاً بمعتقداته السليم أقول والقرى فيه السليم والمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد هذا الذي أمر به رسول الله وهو وحي من الله عز وجل هو تكتيك كيف يعني تكتيك يعني أن الله عز وجل يبتلي عبادهم عندما يعلنون تمسكهم بالمعتقد الذي جاءهم من عند الله ورأوه واضحاً في كتاب الله وعندما يعلنون تمسكهم بالمبادئ والأحكام التي أمرهم الله بها يبتليهم أهم صادقون في هذا أم لا متى يتبين صدقهم عند مثل هذا الامتحان يزجهم في مثل هذه الحالة التمسك بالإسلام معتقداً وسلوكاً ومبادئ وأحكاماً يقتضيهم ترك أموالهم ترك عقاراتهم ترك دورهم ترك الوطن ربما متى يظهر صدقهم مع الله عز وجل إذا قالوا وليكن إيماننا بالله أعز عندنا من كل شيء تمسكنا بما هدانا الله عز وجل اليه اغلى من كل شيء وليكن ها نحن سننفض ايدينا من ممتلكاتنا الدنيويه والماليه وكل عقاراتنا في سبيل ان يبقى لنا هذا الايمان الذي شرفنا الله عز وجل به عندما يتجلى صدق هؤلاء الصادقين مع الله هل الباري عز وجل يتركهم وقد حرموا من الوطن يتركهم وقد حرموا من بيوتهم واموالهم وعقاراتهم لا ربنا جل جلاله أكرم من أن يرى عبده قد ضحى بماله وممتلكاته في سبيل أن يستبقى إيمانه بالله وتمسكه بشرع الله عز وجل أكرم من أن يجرده عن هذه الأموال التي تركها في سبيله عندما يتبين صدق هؤلاء الصادقين رب عز وجل يعيد لهم الوطن ويعيد لهم مع الوطن أوطانا أخرى يعيد لهم المال الذي نفضوا أيديهم منه ويعيد لهم مع المال أيضا اضعافه يعيد لهم العقار ويضي ويعيد مع العقار عقارات أيضا تلك هي سنة رب العالم إذن الأمر تكتيك هذا الذي أقوله لكم يوصلنا إلى النتيجة التالية هي أن الباري عز وجل جعل المبادئ الصحيحه النابعة من العقائد السليمه جعلها هي الحصن للأوطان والممتلكات والعقار فالامه التي تعتز بالمبادئ ومرة أخرى أقول المبادئ الصحيحة تتمسك بالمعتقد السليم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل الإيمان بالله وما يتبعه الام التي تتمسك بهذا عن وعي وصدق رب عز وجل يجعل لها من هذا الايمان حمايه لاوطانها حمايه لممتلكاتها حمايه لعزها حمايه لحريتها طيب في بادئ الامر غير هيك هؤلاء المسلمون ها هم اولئك بسبب الدين هجروا مكه هجروا وطنهم هجروا بيوتهم لا قلنا إن هذا عبارة عن تكتيك هذا عبارة عن امتحان من الله عز وجل ليظهر صدق الصادقين طبعا لو أن إنسانا ابتلي بهذه المحنة أعلن إسلامه طيب اقتضى إسلامه أنه يرحل يترك الأرض يترك المال إذا قال لا انا أنا آمنت بهذا الدين وتمسكت فيه مشان لحتى يعني حصن ممتلكاتي مشان ضاعف أموالي لا إذا بدي شوف إذا بدي مسبيلا الإسلام بدي أترك ممتلكاتي شو بدي بهالدين إذا هذا الإنسان كاذب وليس صادقا هو عندما دخل هذا الإسلام لم يدخل لوجه الله وإنما دخل ليستخدم الإسلام لمصالحه كثير من الناس الآن أما الصادق مع الله فهو ذاك الذي وطن نفسه لأن يضحي بدنياه حتى بروحه في سبيل مرضات الله عز وجل ربي عز وجل يقول إذن ونريد أن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نعم لكن في اول الامر كما قلت لكم كما سنجد في الهجره الى المدينه ايضا تركوا اوطانهم واموالهم وكل شيء لكن ما الذي حصل ربي اعاد لهم الاوطان ام لا اعادهم الى مكه اعادهم الى بيوتهم واعاد لهم مع الوطن اوطانا اخرى وفتح لهم الآفاق شرقا وغربا أليس كذلك العبره بالنتيجه أنا أضرب المثل في هذه الحالة بصورة تالي رجل عنده بستان فيه أشجار كثيرة مشمرة وقد أينعت الأشجار ونضجت ثمارها وإذا برجل شديد ظالم قوي بطاش دخل عليه بستانه وخيره بين أن يقطف ثمار هذا البستان كلها وأن يبقي له الأشجار عارية وينضب بالثمار أو يقلع الأشجار يأخذ هذه الأشجار كلها ويترك له الثمار هذا الإنسان صاحب البستان إذا كان أحمق غبي شو بيقول بيقول لا أنا إنما خدمت هذه الأشجار وسقيتها وراعيتها من أجل هذه الثمار لا خلي الثمار تكون تبقى لي وياخذ الاشجار وهي عاريه بدون شيء اذا كان غبي هيك بيقول بيقول له لا لا لا خليني الثمار لانه انا تعبت طول السنه من شانها واخذ الاشجار عاريه هي ما فيها شيء بيقتلع الاشجار كلياتها وبياخذها بيحملها وبياخذها وبيخلي له كم صندوق من هذه الثمار شو النتيجه بيأكل منها ثمار اسبوع اسبوعين وثلاثه الثمار بتخلص واذا بالاشجار كمان راحت لا على الثمار يبقى ولا الاشجار بقيت له لكن اذا كان حصيف ذكي وهذا خيره بين هالأمرين بالله لا لا, لا خذ الثمار الله يبارك خذ بس خلي لي هالاشجار هي عاريه معلش بياخذ الثمار صحيح خسر الشمار لكن السنه اللي جايه الاشجار موجوده هذا مثال لما نحن فيه الانسان الذي يقع بين خيارين المسلم او الامه المسلمه التي تقع بين خيارين خيار ان تترك هذا الدين الذي تعتز به والإيمان الذي استقر يقينا في عقلها والمبادئ التي تضبط هذه الأمة نفسها بها إما أن تضحي بهذا أو تضحي بالممتلكات إذا قال لا, لا والله أنا هل عقيدة والدين وهالمبادئ مبادئ هي كلها أنا تمسكت فيها مشان حماية وطني مشان حماية أرضي مشان حماية أموالي إذا كان بقاء العقيدة بدأ يروح لي وطني ومالي وأرضي لا بلاها العقيده هذا بيكون مثل بين مثل الغبي يلي قال خوض الشجر العاري وخلي لي الثمار وأما إذا كان هذا الإنسان صادقا مع الله حصيفا زكيا نعم أو كانت الأمة عم نضرب مثل الأمة نعم تتمتع بالحصافة وبعد النظر ووقعت في هذين الخيار أمام هذين الخيارين تقول لا على الدنيا العفاء فلترحل الأموال والعقارات وكلها وحتى الوطن لكن لا بد أن أتمسك أو أن نتمسك بالمعتقد السليم ولا بد أن نتمسك بالمبادئ التي تتف تتفرع عن هذا المعتقد والأخلاقيات التي تتفرع عنها نعم. في هذه الحالة ممكن خلال فترة من الزمن تفقد هذه الأم أموالها وأراضيها وربما أوطانها مثل ما صاروا بالمهاجرين اللي هاجروا إلى الحبشئ ويلي هاجروا بعدهم إلى المدينة لكن فيما بعد سيرجع الوطن وسترجع الأموال كلها تماما كحالة هذا الإنسان الآخر قالوا طيب خذ السمار لكان بس خلي لي هالأشجار العارية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها ومعاملة رب العالمين مع عباده كانت ولا تزال قائمة على هذا المنوال لو درستم تاريخ الأمم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لن تجدوا شذوذا عما تم في عصر رسول الله كيف أن المسلمين الذين هاجروا في سبيل الله تركوا أموالهم وأوطانهم وأثنى الله عليهم في سورة الحشر كما تعلمون كيف أثنى الله عليهم وكيف أعاد لهم مع الوطن الذي تركوه اوطانا أخرى ومع أموالهم التي تركوها أضعاف أضعاف تلك الأموال فعل الله عز وجل بالأمم والأجيال التي جاءت من بانهم نفس الشيء طالما كانوا صادقين مع الله موطنين أنفسهم أن يضحوا بالدنيا في سبيل مرضات الله عز وجل يقول لهم الله مهلا فلسوف اعيد لكم كل ما تركتموه من أجلي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كم نحن المسلمين بحاجة إلى أن نعي هذا الدرس كم نحن المسلمين في هذا العصر بحاجة إلى أن نصطبغ بهذه العبرة التي نتلقاها من هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إلى الحبشي. أو إلى المدينة المنورة كما سنتحدث فيما بعد طيب رب قائل يقول طيب أليس هذا الذي فعله الصحابة يعني وإن وجدوا شدة وعذاب وإيذاء أليس هذا فرارا من الدعوة إلى الله كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومارسون الدعوة إلى الله الآن فروا هذا اسمه نوع ربما يتصور بعض من أنه فرار من الزحف ذهبوا إلى الحبشة ليستريحوا ما الجواب؟ الجواب هو التالي أيها الاخوه لو أن مكة كانت دار إسلام لكان هذا الإشكال واردا لكن مكة كانت دار كفر والحبشه أيضا منقول دار كفر بحسب الظاهر لكن تبين فيما بعد انها كانت اقرب الى الاسلام كثيرا من مكه آنذاك فخروج المسلمين من مكه الى الحبشه لم يكن فرارا من الدعوه ابدا وانما هو تحرك تكتيكي كما قلنا لان فلسطين هي دار إسلام وبين قوسين اقول لكم حكم فقهي نعرفه جيدا دار الاسلام هي الدار التي فتحت في تاريخ الاسلام الاغر اما بقتال او بصلح وامان يعني بسلم هذه البلد التي فتحت فتحا اسلاميا تصبح دار اسلام هل تعود دار كفر مهما تغلب عليها الكافرون ومهما احتلها الغاصبون فانها هذه الدار تبقى الى يوم القيامه حكما حكما دار إسلام ما المراد بهذا الكلام يعني يجب على المسلمين ان يدافعوا عنها لو قلنا انها تحولت الى دار كفر يعني لازم ننفض يندم منها خلاص نرحل عنها لانه ما صارت لنا صارت لغيرنا بقى لا تبقى هذه الدار عند جمهور المسلمين دار إسلام ومن ثم يجب على الياء ان يبقى فيها وان يدافعوا عنها وان يقاتلوا المحتلين المغتصبين لها لكن اذا لم يتاتى لهم هذا الجهاد ولم يتاتى لهم القيام بواجباتهم الاساسيه الصلاه شعائر الاساسيه لاحظوا ومنها الاذان ومنها الاذان والصوم والزكاه ونحو ذلك والحج في هذه الحاله يرحل قلت الاذان ايضا وبعض الناس اليوم يتساهلون في هذه الشعائر الاذان لذلك بتلاحظوا وبتسمعوا انه في بعض البلدان المجاوره لنا الغوا الاذان وجعلوه اذانا واحدا يعني كل المساجد ما فيها اذان مسجد واحد يؤذن فيه و ينتشر صوت الأذان عن طريق المكبرات في في المساجد الأخرى. الواقع هذا غلط وهذا خطير جدا. لماذا هنادوا شو بيظنوا بيظنوا الأذان شرعة فقط للإعلام لإعلام الناس بأن وقت صلاة ظهر دخل. هل هذا صحيح؟ لا. الهدف الأول عبادي. الهدف الثاني الإعلام. الأذان عبادة من أجل العبادات والعبادة لا تؤدى بشريط العبادة إنما تؤدى بإنسان يؤديها ويقول سيدنا عمر لولا الخليفة لأذنت يعني لولا مشاغل الخلافة كنت أنا مهمتي الأولى أني أذن المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الغينا الأزل انا بس نسيد واحد من الأزيم في معناتا هذه الشعيرة الغناء ما عاد في عباده هالعبادي راح يقرأ. الشريط الذي يدار لا يعطيني ثوابا وإنما الثواب للشريط إذا كان شريطه للإثاب للثواب. فما بالك ب بعض البلدان او بعض الاحياء التي يمنع فيها الاذان منعا باتا على والله في ناس يعني من اصحاب العوائل المخمليه بتاذوا واتم يسمعوا اصوات الاذان لا سيما الفجر يتاذوا لجهلنا اذا بدهم يتاذوا من صوت الله اكبر شو هالحكيات شو هالكلام ما في ما بعتقد ان انسانا بينه وبين الله نسب بس نسب الولاء فقط العباد ولو كان عاصي وفاسق وفاجر لما بكون نايم وبيسمع المؤذن عم يقول الله اكبر الله اكبر الا بينتشي وبيطرب لهالكلام بيقول يا ربي انا والله مصر معك بس والله انا بطرب من هالكلام هذا نحن نجي نتكلم بس هؤلاء الناس خيالاً ما في ما في واحد يستطيع ذرّام بها، لذلك البلد الإسلامي الذي حيل بين المسلمين وبين القيام بشعائرهم الاساسيه فيه صلاة صوم زكاة حج نعم أذان كله كله ما عاد يستطيع ينبغي أن يهاجروا. هذا هو الأمر الأول ويبدو أن الوقت قد أدركنا عندنا دلالتين تانيات في موضوع الهجرة إلى الحبشي وسنتحدث عنهما إن شاء الله في الدرس القادم ان أحيان الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب للإصغاء إلى سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ربي إن كنت قد قبلت منا لقاءنا في هذا المكان في بيتك هذا لنصي إلى سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي حرمنا من رؤيته وحرمنا من مجالسته إن كنت قد قبلت منا هذا اللقاء في بيتك هذا، فأسألك اللهم يا رب العالمين بهذا اللقاء، وأسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك يا رب بحبك له وبحبه لك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلها رجالا ونساء يا رب العالمين، وأنت تعلم الأسرار المودعه بين جوانحنا أنت تعلم السر واخفى يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا من هو بأحوالنا عليم استجب الساعة دعاءنا يا رب يا رب خذ بنا واصينا جميعا إلى ما يرضيك اصرفنا جميعا عما لا يرضيك أدم علينا عين عنايتك يا رب أدخل السرور إلى أفدتنا جميعا يا ارحم الراحمين اكتب لنا جميعا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وكفاية أهمهما يا رب العالمين اجعلنا جميعا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة اجعلنا من عبيد إحسانك لا تجعلنا يا ربي من عبيد امتحانك يا رب العالمين عافيتك أوسع لنا يا رب نحن ضعاف يا رب نحن ضعاف لا تبتلينا لا تمتحننا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا قد مطرنا بفضلك وإحسانك مطرنا بفضلك وإحسانك يا رب لم ننطر إلا بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام ننتظر مزيدا من السقيا ننتظر مزيدا من السقيا يا رب العالمين ننتظر مزيدا من الاكرام يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام نحن جميعا داخلون في ساحه كرمك متحلقون حول مائده احسانك يا رب العالمين وانت الرب الكريم الكريم الذي لا تحجب احدا من عبادك عن موائد احسانك يا رب العالمين نسالك بايماننا بك ونسالك بثقتنا بلطفك ورحمتك ان تسقينا الغيث اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا كافيا يا رب العالمين مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت ومر الينابيع أن تتفجر ثامية من أرضك المعطاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من يرى الساعة مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا نستودعك دعاء يا من لا تضيع عنده الودائع استجب دعاءنا حقق رجاءنا لا تخيبنا في أمالنا اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, الله على محمد الله عليه وسلم ملاحة نوار هذين Sallallahu alayhi Say, Say, Say, الله Say, Say, Say, Say,